فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجانب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 ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلان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 كذبان يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَنُ عَلَيْكُمَا شُرَورٌ مِّنَّا وَيُرْسَنُ عَلَيْكُمَا شُرَورٌ 124. فبأي آلاء ربكما تكذبان 125. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان 126. فبأي آلاء عباد، فيوم إذ لا يسألون عن ذنبه إنسوا نجنا، فبأي آلاء ربك مات يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذبون بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خوف مقوم ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ما تكذبان متكئين على فرش بطئها من استبرق وجن الجنتين ذان فبأي آلائو ما تكذبان فيه النقاصرات الطرف لم يقمثهن إنس قب لهم ولا جان فبأي آل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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن ما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل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 قصورات في الخيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يقم فهن إنس قبلهن ولا جان. فبأي آل ربك ما تكذبان متكئين على رفرف خضري وبقري حسان فبأي آل ربك تكذبان. تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام